وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَأَطْعِمُوا الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ وَلَا تُبَذِّرُوا مَالًا بِالْإِسْرَافِ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وإن خفتم ألا تقسموا في يتامى فَحُمَى طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْلَ وَتَلَاثَ وَرَبَاعٍ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَّا تَعْدُنُ ثَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعْوُنُ وَأَتُنِسَاءٌ صَدُقَاتِهِنَّ لِحْلَه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 وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنَسُوا مِنْهُمْ رُشْدًا فَإِنْ أَنَسُوا مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْقُلُهَا إِصْرَاصًا وَبِذَارًا أَيْهِ يَكْبُرُونَ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 إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفين فإن كن نساء فوق قسمتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أوذين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 من بعد وصية يوصين بها أوذين ولهن الرضع مما ترفتم إن لم يقل لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترفتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجلا يورث كلاسا أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلت حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل هنارا، يدخل هنارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. والتي يأتين الساحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوسفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا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 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ ظُلْمًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا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 أرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وقالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أربعنكم وأخواتكم من الرضاعة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 ذلك لمن خشي العنة من قوم وان تصبر خير لكم والله هو الغفور الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم صنوان الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يستبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تجارة عن فراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يسعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا سَجَنَنُهُ كَبَائِرَ مَا تُهَوَنُ عَنْهُ نَكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَسْتَمِنُّوَّ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَصُم عَلَى بَعْضٍ لِّلذَّكَرِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ فَسَأَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَانِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا فالرجال قوامون على النساء بما صبّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تقاتلون شوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع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 والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمان قوم إن الله لا يحب من كان مخالفاً فخوراً الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويقسمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا الكافرين عذاب مهينا والذين ينصتون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُن الشيطان لَهُ قَرِينًا فَسَأَقْرِينَ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ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 وعط الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكثرون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تكره حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الرائض أو جاء أحد منكم من الرائض أو لمستن ساء فلم تجدوا أو لمستن فتيمموا طعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غصورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدام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 من قبل أن نقم صوَجُها فنَرُدَّها على أدبارها أو نلعلَّهم أو نلعلَّهم كما لعلنا أصحاب السبب وكان أمر الله مفعولاً إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما فلم ترى ان الذين يزكون ان فوتهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيله انظر كيف يفترون عن الله الكذب وكفى به اسما مضينا الم ترى الذين اوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروها انا اهدا من الذين امنوا سبيلا انا نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من صدره فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وَكَأْسًا آلِ جَهَنَّمَ مَطْعِرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 تؤد الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بطيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إنكم تؤمنون إنكم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوثيقه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بلغة وما أرسلنا من الرسول إلا ليطيع بإذن الله ولو أنهم اظلموا أنفتهم جاءوا كفستو فر الله فاستو فر الله واستو فر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحتموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتنوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تسبيتا وإذا لائسينهم من لدننا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاناؤك مع الذين انعم الله عليهم فاناؤك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُضِلُّ بَعْضَكُمْ وَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ فَهَيَّا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ ṭَأْنٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَقُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشون الحياة الدنيا بالآخرة وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبَ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرَهُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرَ عَظِيمَة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 فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا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 وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا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 وإذا حييت بتحيه فحيوا باحسن منها فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا الله هنا اناه انه هو لا يجمعنكم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 ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتْلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَسْتَخِذُّوا مِنْهُمْ وَلِيَن وَلَا نَصِيرَا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ أَوْ جَاءُوكُمْ حَضَرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يؤمنوك ويؤمن قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزوكم وينلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم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 فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم علو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميفاق فدية مسلمة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 قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واتعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مطيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا فأولئك عص الله أي يعصوا عنهم وكان الله عفوا و صفا و ما يهاجذ في سبيل الله يجد في الأرض مرا كثيرا و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 وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ قَائِمَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ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 فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإن لهم يألمون كما تألمون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 ولا تجادل عن الذين يقتلون أنفسهم إن الله لا يحب ولا تجادل ولا تجادل عن الذين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 ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وسأت مصيره إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنا وَإِيَّادُعُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيداً لَعَلَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَقْرُوضاً وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبْسِطُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا خَلْقَ اللَّهِ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا نا فقد خسر خسرا نا مبينا يعدهم ويمننهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك ماواهم جهنم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 من يعمل صو أي يجز به ولا يجد له من دون الله وليو ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا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 فيهم وما يثلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن التي لا تؤتونهم ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدات وأن تقومون اليتامى بالقي وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امراة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير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 فَلا تَمِينُوا كُلَّ الْمَالِ فَتَبَرُّوها كَالمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا قُل لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 ذلك قدير. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بطيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء لله ولو على أنفسكم.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 والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وَمَن يَقْفَر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدُّ ضَلَّ فَقَدُّ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَدَوْا كُفْرًا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 أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.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 مذبذبين بين ذلك لا إلهنا وإلا إلهنا وَمَن يُضِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَخْذُوا الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا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 ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يستخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبس وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم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 أولئك سنعتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده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 وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ الرِّجَالِ وَنِسَاءً فَنِعْمَ الذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ